ولقد د ن ا ه م أ انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم خصمنا من خلقكم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 و قالوا يا ويلنا إ ن ا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خ ا م د ي ن وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض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 اتخذوا آ ل ه ة من ا ل أ ر ض هم ينشرون لو كان فيهما ا ل ه ة إ ل ا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقالوا ولدا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه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 ولا ه م ينصرون ب ل ت ت أ ي ه م فتبهتهم بغتة ف ل ا ي س ل ر ع و ن ر د ه ا و ل ا هم ي ر و ن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 افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسبع الصم الدعاء ن ف ح ة من عذاب ربك ض ي ق و ل ه ا ل د ك ظالمين و ن ض ع ا ل م و ا ز ي ن ا ل ليوم ق س ط ا ل ق ي ا م ة ف ل ا تظلم ن ف س ش ي ئ ا كان وإن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 الساعة م ش ف ق و ن و ه ذ النابلسي ذكر مبارك أ ن ز ه أ ف للعلوم الاسلاميه ق د ت ي ن إ ه ي ر ش من قبل وكنا قبل إ ذ قال ل أ ب ي ه وقومه ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون قالوا وجدنا م ا و س و ا ل أ ر ه النابلسي ذ للعلوم ا ل ا م م ك بعد ت و ل ا م ب ر ي ن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 فأتوا به على أعين الناس به لعلهم يشهدون على قالوا أ أ ن ت فعلت هذا ب آ ل ه ت ن ا رؤوسهم ل قال د علمت م ه ؤ افتعبدون ء ينطقون قال أ من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افن لكم ولما تعبدون من دون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 ي ن ا إ ل ي ه م فعل ا ل الصلاة خ ي ي ر ا وإقام ا ت ت و إ ء الله ز ك وكانوا ا ة ن عابدين ن ا ولوطا ي ت ا ل ح و ن ج ي القرية التي ن من كانت ا ه استعملوا الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرص اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما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 وكنا لهم حافظين و أ ن ي و ب اذ نادى ربه اني مسني الضر و أ ن ت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم م و س ع ه ا ن ا ب ل س ي ل ل ع ا ب د ي ن و إ س م ا ع ي ل و إ ب ر ي س و ذ ل ك س كل من الصابرين و أ د خ ل ن ا ه م في رحمتنا إ ن ه م من الصالحين موسوعه غ ا ض ب النابلسي عليه للعلوم الاسلاميه إله إلا أنت ب كنت من الظالمين فاستجبنا له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 لسعيه وإنا له وحرام إ ن كاتبون ا له و على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ق ت ر موسوعه النابلسي هي شاخصة أبصار الذين كفروا للعلوم ن ه ا ب ل ك ن ا ا ل م إنكم م ي ن و ا تعبدون م ي ه قالوا يا رب جهنم ن ت م لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون بقت لهم من اسماء ل ح ن الله ن الحسنى ع ا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 للعالمين. قل انما يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد فهل انتم مسلمون ف إ ن تولوا فقل آ ذ ن ت ك م على س و ا ك